الحمد لله وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده خشكو براني عزيزي من صلاه عليكم مصلاوي اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته راني براني أزيزي من راني برز، خشكو نبراني عزيزي من لازم جيركان بس باسي او كلك قران كاريبه باشتين خالكياكري چونك او باشتين خالكيه باشتين خالكن نبو خالكي بس او ماكرك خطاب سياسي اسلامي لسلو د مصر وك خالكي ل بیروچک فازیب وات چونکه اصلوی کی خلک یک که امتی کی خیره اممن امر بچاکان و رګریجه خرافاکن ده پاشان ده بس یو ماکه کی سیاسی اسلامی چیه او بس من له وکرم ییو اسلامبخوی تصویر کرا او بس من له وکرم ییوکه خو من برچای خو منان گلان کی تی بردیانه بو خو یان که چی یملح ولا قوت الا بالله بویا هیچ قران کاری کم پیناتلی امر بس اواکن له خدمت برای ستانا که هم صد صد في غنبرينا صدر عليه الصلاة والسلام وكو حديثك درازن شرية رابر دوال خرن ما نوكا فرميه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها يا من يجدد لها دينها واته همصت في غنبرينا صدر عليه الصلاة والسلام أفرميه خوي متعال كسيق أني لك ديني مسلمان طازب كاتو ديني مسلمان طازب كاتو بمعناه أولي أشتي طازب وزياب بالك بمعنى او لا تفسيريا سن لن يطازئ كاتولق الواقعي او سدماهي غنجيني لسيبي پیغمبري نذر عليه الصلاه والسلام سن لن يقل واقعي غنجيني لقدره حتى شيءام جديده مجددي ورزشيبه مجددي كي فكري اسلامي بيه مجددي كي بو نمونه زانستيبي يعني هل اوسط صجاره خويا متعال خلقي غنيني لهمو بواركانجيانا كسلنوي قران کاری نه مجتمع آبکاو و دین و تا قران کاری نه دین کعب کابو آویده گل آور روشه بگن جن. نه قران کاری لاتکس و دقق لشت سوابته کنن. بالکن لوايد لمش کی خلقیه که و مسلمان برزانی من خوشکانو برانی عزیز خلقی کی سال مجددی تیاهال کوتوا و قران کاری طویا بونمونه لو مجددانه پیروی کی وکوم احمدی کوی حمد رزامدی خویلی بیار رحمتی خویلی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 ایی سوئی اخواردو، هر گونه کاری که شی اولو که امامی احمد وفاتی کردو، لبرو اول اییز گوران کاری بکه، به جدیدی دین بوله سلدنی خواه، چیکه لگوران علماء کان، واهز نکن که همو خلق آبی بس گنش کان آبی گوران کاری بکن، بلکه گوران کاری جززی، گوران کاری بنرته ل لعنتی علمایان و کرتو، لعنتی مم لبرد سکانو، ام اسلامو و کرتو. سری جانی احمد بکند، سری پروژه کند که آو دای إنسان نبي بيدنجبه بتابعتي زنايان علماءين نبي بيدنجبن لكانت كا كبييستا دنغي أوان برس بكرته هو تو خلق فاسد وجن لان كواتك بيبيستا ما مصانين برس شاولم بروجيب كن شون كه مصصال جاري خوي جورل <سؤال> لكاسك لئيوه أنيرك أم دينه بو خلكي زينوب كاتوا شون كسيرك إمامي الشافعي إيه كلام مجديين إمامي أحمد كلام مالك كلام مجديين لك الإمام أبو حنيفة محمد كريم بن الوهاب رحمة خوي ابن رحمتي رحمة خوي له خوېلې به لسردم خویا بو شور شو خباتو بزاف به مان ش او پیای یوک بو ک مجددی ام دینه بو سره نه بزافي اسلامي خصو ربوني اسلامي خصو نو خلق کیو هر او پیاون کی تر پیشتر وکو خلکان کی تر که هاوکارو هاوري هاوري برای پشتیوانی او پیای او بارې زوود یا خود بدايان نمونه تر که هيا بلاد مو کو نه مونیک بس مګر امام نمونه دی ورګ انکه امام احمده مو نمونه امام احمد چون ګرام کاری کله ناو مجتمع پروژه امام احمد پروژه زور ګرنګا امام احمد الحسن بن دي خويلبه رحمته خويلبه امبيه وابريز كرازي نبو لناو دوري هارون رشيد. هارون امام احمدي خوشيست بابا بلا نوابك إمام أحمد لودبرز، برام إمام أحمد لودبرز نبو، إمام أحمد سلطه دا صلاتي نايس، وأنا زاني إمام أحمد بس بس يستم ودا صلاتي عباسير عزيني، بلكو أو أيست نكبتنا وكشما كشما من الملا نيدا صلاته وقاضي وسادماش هو كو وزيري دادي أم سردمه واي، وهروها. أويك أمه عرضي أي، بكم دبي، كم هرونا مردني رحمة خوي رحمتي كركاني أنا سادور. في اثنين جرو أياال الرجال أحمد يكون أبي ويدا دوا، يا أبي ويدا أقرناه وكبوا والشيء وياي حسب أو تأريخ هني كهاتوا بس يأوكره كقرآن مخلوقه أم قصيرة ولا خطرة كمعتزيلة كان ينكر دوا لواني لا لا يخلك جابش قرآن مخلوقة شو تأسيلك يا بومقصي يمكن ككاتب وترى قرآن مخلوقه واتا قرآن وكوهمو مخلوقات يخوي جورو لنا وش قبليد اسقاليها بويا بهمو الشيء وياك أم قصب لابو بو حتى كرابو بمسهب لناكم الجاي إسلامي على وسردما وحتى الصوتة الصلاة كان زوجة أيانويس بيسب ين بسال خلقك كقرآن مخلوقه شن كسيج ما يوا وأوانشي كقناعة أن بمنبو زوج لوانا أيانويس هرتشون يجبوه بتقيا ياخد ب حالتة قبل حالتة كان إسباتي أوب كان كقرآن مخلوق إخوائي جروي عجب بيدنيج بوا أما نا كرد لنا أمتي الإسلامية لسأ ما بصار مي وصانوا يكج لوانا محمد كري نوح رحمة إخوائي لب كتلابي إمامي أحمدوا وار وها كسيكي تدع علماء كان بغا كزور با بهزي في وروبروي ماموم ده صوادار كاني ماموني تو زيان كشت, زي كشت. فشان محمد كوري نوح رحمتي خوالي بيدينن وده شرطكاني ماموم هو بوي كآية مخلوقة يا كلامي خوي متعالا كاتك محمد يكون نوعه لو سرد ما وانا وانا شنجران كاريان كردونا مجتمع رازينا ونبوء كتنازل كان لبيرو باوري خوياك سد ها كا لخوي متعال الله خوياك من بروي زنجي قامشي أمظل ما نبمو يا ربي خويا يا لم نجاتن بل عزيت وعزالي آن بويت لكم سبحان الله خوي متعال يعني اكيشيو امام احمد ياريتو بس درسي شفتكا ياني دلشي محمد كرينوح فاشان كا امام احمد بن بولاي او دا صلاة دارو كي يالآية قرآن مخلوق يا كلامي خواي قولي امام احمد بردوام ابيل السلواء صارم لسلق سكان يخوي كأفرمي بالله قرآن كلامي خواي قولي مخلوق نيا وزورة للا امام احمد فاشان ادعوه ابنو سجن حتى مامي انارن بولاي كي يالآية عالم جليل منطقي بغداد بوا برئ برئ برئ برئ عليه هم برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ لي برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ جاهل برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برئ برر برئ زور آو ما آو ما بسته که آمی بیگیم آویا که اما جاهیل ما ما خویان جاهیل که دو بیه گوران کلی ما نه و جلی خویانه پی او کم الگا که هی سلنی رونی بکاتوا بوی خالکی کتیه بقات کشون گوران کلی بکر نه مجتمعی خویا احمد لدواي آوی ک مأمون أرواه، معتصمية، معتصمية، متوكيلية، مؤتمنيه بانش خليفاء قررت انجا أو بياوا هربر دوامو لزندانايا لأخيرا بمناقشيك كرؤية على شاري بغايا إمامي أحمد بسربرزيه تدروتيايا سيدي قرران كاريب كان لجياني أم بياوا برئزا كاتك كوفاتك على شاري بغايا، شاري بغا دو مليون كاسي تيابي يب مليون كاس شوين ترمي إمامي احمدك لوامهم تير بمردني إمامي أحمد حفته هذا اللي جو شاري بغا مسلمان ابن تأريخ جانم إمامي أحمد بخوان نوا بس هن شلون أول خل... لبرواي أول خالك دق كان شاري بغا كرابو بوي خالك يفتحن دزن يوش بغرن لما علقانه ونيوش دس ترمي إمامي أحمد بكان لبرواي حيويك بو قران كاريك كب. حيويك بو راس جو ولا قبل ما بعد إيه خويا حيويك صادق بو قران كاريك إيه كذب بلام هم وتمام الشيء دزين كاري بو شواء أكل سير إمامي بخاري كان رحمة إخوائي الأبي. ما رجني إلا بسجن وزيان بجوار أمكاري. إمام البخاري رحمة إخوائي الأبي يجمع مليون حديث إلى بربه. حتى روج جيت بشاري بغا نبي بخاريان عن مستوى. كلا بخاري على ما كان يبغى ليكم نوه. دكسي عن يكين نوه. هل يكأن دحديثيًا إمام البخاري تاقب كانو. أو أو كانوا. أي بذان إمام البخاري أو بيعوا أي كواصي له وكانوا هم عالم إسلامي بيع معجب بوه. هدا كسكا. حديث سكاني أن السنة ذكانت يجينا أو كسانيك قلتك الجرم يعني توه السنة ذكانت يجينا وحديث سكانش هرتجيء باشا هذي كحديث سك آخر يعني واتصدق حديث أهيان أي جرنا أبو بخاري لمزجته كان لمزجته كان شاري بقى لدوي أبو يقبل يعني حديث كان راض أكاثوه أهم مجددي ديننا أهم مجددي قران كل إلا في باريس زي في غنبرين عظار وعلي صلاة والسلام كابلا يجنا عربا که برای جلچیجای کوستان در اینلی منطقه ترکستان و بوخارا و ترکستانی است که داعی کرده اصلی داعیی کرده وا. کلواتی مسلمانان از یاد لحبت عمل دارن مسلمانی تایو. ولاتی صین داعیی کرده. اما لبرچامانه چنون ولاتیک داعیی کرده. کردستانی خومن بعنمونه کدایی کرده. و کو فلسطین و هر و هاشیشان و تاتارستان داغستان، ترکستان. زوری که تلولاتای انتی مسلمان و کو امدلوس سیسیلیا. وكذلك يقول لأولاداني الشرق أوروبا كولاتي مسلمانان ذاقي الكراوة كشيئي ملاحا ولا ولا قوة إلا بالله أغاما لمسلماني أو نوشيني يونان كأقل داري خلافتي العثماني هو يستفي من ويأسلاً إلا قشي بس المسلمانان ونيا كذلك لشارك ذهاتك أن تأو تا برصالوني كي أرواد همين مسلمان و أهل الإسلام و دنك باني بيغنبري خوة عليه صلاة و سلام كأقشيتوا وبجوئي ولا مسلمان أغاما لحياتي و دهی کان ناشن نیانو، ای نه زن ام دینه دستشانی هر همومانک بتوانیم وران کاری بکن، همویشی بگری نبودن مجتمعی خومن، نه مجتمعی خومن، نه جامعه کان، خالکی نه جامعه کان من لیان بفرست، امتی اسلام خلیفه کانی شنیک بون، پروان پیبک زوریگلوانی که لجایم عناه انزانی و بتسس سل بیمیر، حتی ایک جلوان بمنی ود و تی کار مکان، خلیفه راشدین، م <سؤال> عمركولي <سؤال> عبد العزيز نعم عمركولي عبد العزيز ده سنة جيسيس تم يصير سيبي خلافتي راشدينك إيه بقولكو خلافتي راشدين, خلافتي راشدين كسان كلا راسنجي لا المهم دي موسى بسيك بخاري هرصت حديثك بقى كشي بخاري هميان براز أكانتوا مليون حديث إلى من إيش وكان هاتوا بس ذوقك كبخاري شصت حديثي لبر شصت هذا الحديث برزان بخاري تنها دو هذا الحديث بخاري طبعًا ما هو الصحيح صحيح مسلم وبوخاري بوبي أو تي صحيحين لا برأي هيج هلا أي كتابي هيج كمكره كتابي ثانية شون بزاني هيج كمكره كتابي ثانية لا برأي أم بي أو بريز كبوخاري ككل أدوار القرآن دوهم كتاب لنا أهل الإسلام بوإعتباره مليون حديث يا شو صدق الحديث الحديث تو مارك دو بويس صدق لا صدق حقو بيجادي راسته خوی حاوله 1000 حدیثه بلام مت یا مت نکند دوباره باتو، یا رأی کنی دوباره باتو. 2000 حدیثه، به کموزیت که امام بخاری باسی کرده تو، کوکو ابن حجّری اسقالانی، لشرح فتح الباریا باسیلیا و کرده تو. قرنگا ما بزنین، چون که او مجددی دین و بپا کو بیگردیه نویتی، بوی پی اولی صحیحین، لبر اوی هیچ خیاشو خواری کیتیانیه. لدوای قرآن پاکترین و راسترین، کتیبه. تيناغن لوي كمسنات كيا تيناغن لوي كبونمونا سونن كيا كأمان بوخوان قرين أهل إسلامي زانن بوي قران كليلة سلب كانوا نو دينك يا أنا سونن أوان كليك كسو أجرته يا أبو هريرة يا بونمونا عايشة يا عبد الله كري عباسا وهاي استنام يا باس كابخ موب باسي علم حديث يا باسي حديث في كامبلا ما بس مدراء أوه كهذيك لو أنا هاتون مجدد ديني يستدمي خوان بون شتكان قران كليل كان الشافعي امام شافعي دایکی به هتی پروردې کړو سې وی کڅ ګوران کاری کی عصیمی کړو ما وصا یاني بررس اې و چې ته ان ګوران کریب کړو چونکه شنکوتوي مسلې امام شافعي شنکوتوي او پی او برزا نه ک پاري زې اهلي سن او جماعه امنه علی برزا دایکی به هتی پروردې وکړه فاریان نه لته منه صالیه و قران له برکه لته منه د صالیه بو به چی پروردې بو ام پی اوه په فاروس وروسته زور و ما عا شو کی زور نه دايكي ورقي دولة عباسي بوها لا أقول توك على عمارة بو عمارة بويب في أو كان كون بوبو هبرون هبرون أبوشتي على سنة أنوسان الساخين كان أشتي على سنة أنوسي إمام الشافعي أول بوكو وكراو كراه ولا درسي أخفا أم بي آوا علميكي داهنا وكثير فقه تدويني أو علمي كردوا از اون برشان لهم دنیای که دستوری دولتان آنوسیه تو پیوستیان با وی اساعی امام شافعیه ایا آمریکاییا استرالیاییا اروپاییا ایلا آبی سرچاوی کی اصول فقیه انتها بهت کودستوری دولتی خوام منوسنم؟ اما امام شافعیه دای مزرندوا. از اون چنگ رنگ کبزن راستا امامی مالیک رحمت خواید به لمواطن آکیا اعمال جی پیک کرده وظاً وکو تدوین وکو امام شافعیه که <تصفيق> دواي أم نورا ديما وخدمة نو زعات لسه بسم الله الرحمن الرحيم خش كبراني أزيز من سلطان ليكم مصلى اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كان أمر باسي شنزانيكي بريزمان كده جوران كاريان كلو كم جديد يجبن لو أنا باسي إمامي أحمد وهروها إمام الشافعي وهروها بخاري رحمة إخوان لهرهم ينبي. أما نن موزجن بوأي كبساني كون قران كدو مجتمع كان وهروها بيشجلا من الموزجنا نموزج الترمنزور كقران كريبا شأن كردو مجدد دينا. كسي كوك أبي حامدي غزالي من كاتك باسي أم بياء وكان لسترتاو كباسي أنا مبيني تكفيري أم بياء وكان كافري تر بمجدد ديني أزانن. پو خون زورم بلع و سیر يعني چون یعنی پیاوا کی آوا برز که با آصل خالکی مشهدی ایرانی و حتی خالکی مشهد آمپیاوا که برای زری اهلی سنت بود چون بمشی و باسیله و اکیده او لکات که آمپیاوا که گوران کاری بنر تیکر دولنا مشتملی انسانی شه نه با تأیید تنهالنا مشتملی اسلامیه حسب که ماوتن عالی بکن امامی غزلی دو صد کتابی بده سختی خوی نوشت و تو دو صدی خطاب کنی و خوی نوشت و تو دو صدی تریشی فوتAVA فنجابیان صاریش بود پس شتابله قوّت و توانایی استر ناخالی ایمانم میاد بالا ما و بالام ایرادنم ما تاکتی گران کاری کنی ما یهو ازان برزن امامی غزالی اگر بریاری نهایا عالم یک بود لسیاست آن بود روز در روزان حسی با سیاست نکد و روز در روزان هیچکس یعنات وانکبلا غزالی باسی جیادیشی کد و باس جیاد حتى كرخنا جياد تول امامي غزالي اوي كلا هيج كاتك لهرب صليبيته باسي جياد خووات شورش گرشي نكردو لاگلو شگورانكاري كردو امپياو بريزا كه هر شيخ خليفه يک دب مسلایا الا ابوي امامي غزالي اقراري لسف كرد بر ابي غزالي محمد لاگو براكيا كه نبي لدار الايتام عباسي كانا پروردبون بر بو کتابی نوسي توانی قرآن کاریب که الان آن مجتمع کانه لناو شاری بغاية وکو استاد لنوانی شیعه سلناه شرادر و شرابردک را شمشیر بشه مشیر یک تریانه کوشت امامی غزالی کو تایپی هنر لبرو فقهی کی دروس که لنوانی آنکلیکی که نزیک بکاتو برای تو خوششی خشنات طایفه کانه باشه آمپروژه امامی غزالی بو قرآن کاری بو چی است لناو بو خلق بکاری نهایت او وان زدن بهمان شیواییه راستة لولادي إما شيعة كم ترى؟ بلنفرق الشيء، أفكارك أنها أفكارا، لنيواني يزيدية، لنيواني علمانية، لنيواني أم هم هم يبشك مسلمان وفتن بونتوا بأفكارك تر، هم يقربوش شيخ تر. بوشينات وانا أم علماء برازانا قران قريب كانوا نو أم مجتمعية إما وكو أبي غزالي كهم يعم بكونوا بياج. مشترك لبيني خالي مشتركي انساني كشل خاله. ك إن شاء الله لبرنامجي كتيبة Abbaside وآكين بكافر المسلمين ويزيدي وديندار وبيدين وبوزيو هر كسيكة الأبيني توا خا بقال مسلمان خالي مشترك يعني شل خالي مشترك يعني لا قال علماني لا قال شيعي لا قال كسيكة شل خالي مشترك هي الأبيني أكثرية إمامي غزالي رحمة الله عليه بي. أم بي آو بريزن إيش هي كعالم إسلامي هم بيبيستي فيهم بيبيستي بابو قرآن کاری که لذت دارنی خالکیه. اگر امامی بخاری رضای من دی خواید بپیش شباهت بخاری. قران کاری که دولا سنتی پیامبری خواید علی صلوات و سلام. تجدید سنتی پیامبری نازلی کرد دوتا. اگر امامی شافعی. تجدیدی کرد دوتا. قران کاری کدولا نام مشتمل اصول فقه. اگر امامی هر یکی لوزانه آنی ترکه. هر چیکی کرد باد. بته بتهی آمپیاوا. لعلم راوشتا غورن كاريكي كدو نجل مجتمعي اسلاميا لناو مجتمعي دنيايا كأبي ابي حميد غزالي للروي راوشتا سكاني بنظري والاجيله بتيور والاجيله ابي حميد غزالي كتبه كينوسي لبناي كعبه بنانشاني أحياء علوم الدين ام كتبه جلدي كمدوام باسي عباداته بله من چقدری سیهام و چهارمی امکتبه، بعض لواکه که انسان چون بتوانه قرآن کریم نه دلودارونو نه خود روحیاب که چون بتوانه عقلی والیاب که قصه لگد دلودارونی اب که چون بتوانه خوب خواته و چون بتوانه آقای امامی قصه لیب احمدی خوایلی به افرمیم برا بلامن لناوی عشته کیتی ها که آرسته همه مجت و میشک اکه ابن قیم فحمتی خوایلی زیاتر الأوان توعنياً بوأمور كنا نسر منهاجك الإمام غزالي. قرآن كذي طابك لتروشتي إنسانية لتروشتي إسلامية تسكين نفسي عندها مزلان. بوأي في أو تري صوفي. صوفي بمعناه أي كله فوق بيائك برزي أم إسلامة شيء أكاد أفرمي. صوفي بمعناه كي سينصاف لصادك ياو. ووكي ليدو محابته. فاكي الدنيا لا فاني وياكش اللي هادي خوياه به. أمر روشتوا صوفية إسلامية. الأخير بس تسكي نفسه وهبو، الأخير بس هبو كبرودي رؤش دوادرون يخوين عنهم القرآن كاريك اللي ناقمشته معكانا. بوا بي أو تري كافر كوكو عرس كو مكذب كم بإمامي با غزال الله كافر. لا براويل لا سرتها وانحيا وا القرآن كارين روش شو بوبا باطني. دواي أو بوبا شيع على ناس ما يوا مايا وبرامش شيع كارين شيع فاطمي شيع إسماعيلي. دواي أو بوبا باطني إن جدواي كتبة كينوسي بنوي بناء فضائح إسماعيلية، ببناء فضا فضائح باطنية. لقال حسن كل صباحه ابن الطاشة كهتن هتشيخ رافا كاريب وكل حشي حششيان دوزيو. لو سد ما حشش دوزلايو كشيع إسماعيلية كان دوزيانه. قران كاري كدلنا مجتمعانا بروج بأخلاق بجوانتيني شيوه. يا بياء يكوكو جل الدين أصيتي. كأم بياء وبرزة ل تاريخ قران كاري كردوه. بون منا بياء يكيب <تصفيق> طبري يا ما هو من إمام طبري نايمان بستوى بلى ام ازن برزان طبري يا كم كزبوك تفسيري قراني نسيوى يا كم كزبوك تاريخي نسيوى يا كم كزبوك لومي حديثي نسيوى يا كم كزبوك عقيدين نسيوى يا كم كذب لا المي روزا بو هابو تفسيري اولك دومنا قشيري لساتك أما اما نحمي كارين وجوران كاريش بنزانا اكتر يا قي يكي برزي وكسلح صلاح ايه ب ب برزلح أمّيا وبرسكاتك صلحتين أيبلا داعي كبير بغيرها صلحتين قريبكشة لبروي أوشوا زورا جري وأو شويش كأول داعي كبير بنما إيش صلحتين أيبلا دسي عباس يكان راعا كان, را كان برو منطقي موصل ولا عيما دين زنكي طلب أمّيا و منا يك أم منا لك أم أن دقير داي كشي بسريع وروشتوا ده أيه كيلانو كركان الله هو بو عيلة أكاي بو بشومي أزاني بو أدبي بكشة كنا له أم منا لك وران كلينا وخلخي أنا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 شو هر شاريك و هر جيگاه اي ويست گورن كاريب كات اي ويست كتابيان ببنوسه لا عقيده يانا لا فكري يانا لا سيستمي سياسيانا يا فياويكي عزيكري عبد السلام امانا همي مجدد بون كاتك اي ويست لدمش قدر اكري لدمش قدر بدل اكري شته مصر لمصر للسدامي مماليك كان بايعي مماليك مماليك كان يفرشتوها وحتى ويستو نه خو ان بكرنو ام حاكم داور بوا كاتك ياني بي كان آهیت آمپیا و بهیانیت و بولا یکشون که از آن آمپیا و گران کاری که در ناآمیشتمانه کاتک قدرص رحمتی خواید بله انجالوت آبرامبر بتار آوصتت و فارینی دولتکا کبرامبری آوصتت و الله از این آمپیویست باشد داخل کیف سنی عزیز کوی عبیدالسلام آبرامبر بام حکم آوصتت ول ناآمپیویست توصلا تو سامانه که خود قید من هدیه کده برو زینتانشی که با خود آورد و غیرش مشترکاتی داده شه انجامت و این باشد ولكن هذا هو مجتمع اخرى علماء يجب ان يكون هناك تجديد مملكه في المكان الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون سر خلق يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من خاوني ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من من يمكن ان يكون هناك یو پیوسته آوته بگن کرمزی اسلامی گرنج ایم در روزی بکن و با وشی بیاب کن. با معنای آوانا ببینه مسینه هالقدر. با معنای آوانا که ایم هر رمزيک هات پيروش ايتير بلين هر خوش ماني و با خوا ما دم لحیب بکي خمو ل ل گرو با كي خامه ايتير آوام خوش بيا نه. رمزي با معنای آوي كتوق قيادت بود روز بود اسلامي بود روز بود به با لی اروپا آبازند کاتک سرکدیک این وادل سبب همیانه پاریزند. بالام بدله خواهد کاتک سرکدیک لایی مدل سبب یا آوتا خوی نه تو نخوی بپاریزه یا آوتا هر کسی مانده است شقیتی اولین بول نیب ریل نبرخ دید سلطت صلابتی او سرکدیک خمان آماده. بالام لی اسلام پیوسته بلوگویک حتی همشونه پیوسته بلوگویکه بگورن کاری اسلام آو کسی که ایگورن کاری که رمز به قدوبه حتی رمز زر زر میمه.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 او رمز ای کا ای و قران کریم کنا مجتمع او شک ای ایدئولوژی اسلامی کدا بمزرینن اساسا نمایزان به ایدئولوژی اسلامی رمضان قران کریم نکواته پیوسته بپرسین آیه رمزی اسلامی چی ک ای و قران کریم کا رمزی اسلامی منهجکه ای ک اسلامکه پیتی و اسلام الا بيكمله خليق لي بيركه بي كاب ايدولوجيا ايدولوجيا وتا فكري منطق اسلام اسام مصطلحات هذه هكي من بو قبحزناكم بكاري بيان مو بل لا بروي زياتر ما بسكم ويه كم اسلام بيتحركيك بو غرانكاري ايدولوجياش كي ايكا ايدولوجيا ايش او منهجيه كامسل كردباكه ام, أم لوغويا ام امام الغزاليه بارزه ام امام البخاري بارزه ام منهج هلا قرين ايجين بنخبيك ام نخبيه بنا وام جما وراء بلا ابتو تاكو أمة هجئ إسلامي فيها بقينا. كيا شيء إيه نخبة ما ليراقوايا هركس هلا سيبوه بلاوجو هركس هلا سيبوه باقيادة نخبة شيء إيه, أم أم إيه دي. كا ما لوايا كهركس هلا سيرنام إسلام وبتابتين نام جلي إيه ما بوي قيادية سركردية كاديري وسط مع النماوة كنخبة يا كاديري وسطك هاتوه بوي بسركردة خوي بسركردة أزاني يش تعبو بليش نيكبرز بيتوبشته أوجي جاية بوي حركة غران كليل إيمانية بوي أيديولوجية إسلام كمان بونا كده كي. كيا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 أم منهجتش داواءك منهجك أويك لسلتاو باسمانك في غمرنا ناظر عليه الصلاة والسلام خواهي متعال أراستي أكاد بوحيك وكذلك جعلناكم أمة وسطا يو أمتك وسطا ميانا الرونية أويك الله ميانا الرواب بيهلو يسيل إسلام درخات بلك إسلام ذات فرورة عدالته وسطيت بمعنين أوراز نايا ما مامنا واندي نايا وسطيت بمعنى آوردی تا پیش او کبریتیل لذت پروری. بوی آم اسلام، آم ایدولوژیا که اکید با ایدولوژیا و حرکت اسلام که پی در اکیره پی ویست بزنید که آم اسلام، آم اسلام آواجینه با خالکی که به هر شیوا یک نجوريك بوا كنخبا دنجي منهج سرك دو لوغو كبغاني بقى لك كما ايدولوجيا اسلامك اما غير انك ما فيه بشكي وما مصايني باريز يعني مجدد بن بس بخلونا أم بخلونا أم أم يعني بس بخلونا من اسلامك بهركيب اسلامك مش في ما يا زناني و سیاسی به این جهت و نگوران اما فهم کی زور غلدا. بوی نمونه ایمّامی غزالي میانای و بوی نمونه ایمّامی بخاري میانای. اما نه هیچی اندست اند سیاست تن نبود. بلام ببی آمریکا وانیش، قو... أو تسكي هيش هيش كواتا تيدي او تسكيو تيدي اوانيش هيج سلطانك هيج خليفك نيتوني دبه مصريه كواتا ماج نيه بس سياسي بتوني قران قريبك كشي يملوا يكهم من شاوري دني سياسيكان ابي واشطان لبير بي بارزاني مسلمان ابي بزن ك سيدنا رصي رحمه خايله بهربا بس نيوتمن فناقرم بالشيطانو بسياست فمعناي او ان اگر انسان ایمان ول د دنيا نه بو اگر انسان نه تواني حرکتي ګورانكريبي بين ته پيشه ول نه تو دنيا دل به ایمانګه هیڅ کته نه توانه به سیاست ګورانكريب حزب د عامزديني كاتوه منکو كو اوكيتو كاتوه خلقو اوكيتو كاتوه اسلامي د عامزديني بو هشتګه کي پيويسه دوشت مخاكي بنسني بو اي حرکتي قيامت خلق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 خل کاری که تربیتیان کشی یه کم شیعه ای اسلامیشن. حمزه رحمتی رضامدی خواهد بیه. شیعه دو نه چیش با آمانش که کاملا که تلوا صاحب برزانه. بله من اصلا انسان عمل بکه علماهانی ایمان موسایانی ایمان. آخر امانی و قرآن کاریب کن. آب پیوی استرنام و مجتمع خومنا ایمان سلنهای عقلمان باوبشگی تو که کردارمان هیه. ایمان دو بیا کردار چیج معنایی کنیه. خوای متعال کراسی ایمانی که دل قرآن الذين امنوا وعملوا الصالحات الا باسك كذلك هنا ولا قضيه جابويا فييويس علماء نيش هميان بيك صف بوصنك وخييم تعالى فرميه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص فييويس علماء صف صف بوصن بوي حركتك غوران كاذي لنا ومجتمعي اي ما ابكن فستذكرون ما اقول لكم